وَبَلَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَاجْعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا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 َّ مكََت مِ صَادَ للطَّغينَ مَبلَ بثِينَ فيِيهَا أَحقابَ لا يذوقُلَ فيِيهَا بَدَ وَلا شَابَ إِلاا حَممَ وَغَساقًا جَزَ وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَوًّا وَلَا كِذْلَابًا جَزَاءً مِّنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَلَرُمْ وَمَا بَيْنَ مَغْ الرحم لا يَمْكَُ مِنْه خطَاب يَوْمَا يَقُُ الروحُ وَمَنائِكَةُ صَ لاَا يتَكَونَ إِلَّ مَ نَذِنَ لَ الرَّحمَن وَقَا صَوَاب ذَلِك يَْ الحَبّ فَمَنْ شَ اتَّخَذَ إلَ رَبِّهِ مَآب إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ, ويقول الكافر يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا